بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام العلامة مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن ابن المرحل المالقي الأندلسي نزيل سبته رحمه الله تعالى الحمد لله واجب لذاته وشكره على علاهباته نحمده سبحانه ونشكره ومن ذنوب سلافة نستغفره ثم نوالي أفضل الصلاة على الرسول الطاهر الصفات محمد ذي الكلم الفصيح والفضل والتقديس والتسبيح صلى عليه ربنا وسلم كما هدى بنوره وسلم، هذا فجر في خاطري من غير رأي نادب أو أميري أن أنضم الفصيح في سلوكي من رجز المهذب مسبوكي، وبعض ما لا بد من تفسيره وشرحه والقول في تعبيره. من غير أن أعدو ذاك المعنى واللفظ إلا لاضطرار عنا فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصبح النفس بها مقهورة فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة رجوت فيه من إله الأجراء والذكر في عباده والشكر والآن حين أبتدي بالقول والحمد لله العظيم الطول